أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن في. انقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فاليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول ألأذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم